كفرنا بما أرسلتم به بِهِ لفي شك مما تدعوننا إليه مريب قالت رسلهم رُسُلُهُمْ أَفِي الله شك فاطر السماوات والأرض يدعوكم ليغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم وَيُؤَخِّرَكُمْ إِلَى أَجَلٍ مُسَمَّى قَالُوا إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُنَا تُرِيدُونَ أَنْ تَصُدُّوْنَا عَمَّا كَانَ يَعْبُدُ أَبَاؤُنَا فَأْتُوْنَا بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ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 وَاسْتَفْتَحُوا وَخَابَ كُلُّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ مَّيْنٌ وَرَاءَهُ جَهَنَّمُ وَيُسْقَىٰ مِن مَّاءٍ صَدِيدٍ يَتَجَرَّعُهُ وَلَا يَكَادُ يُسِيغُهُ وَيَأْتِيهِ الْمَوْتُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ وَمَا هُوَ بِمَيِّتٍ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 نا كنا لكم تبعا فهل أنتم, مغنون عنا فهل أنتم مغنون عنا من عذاب الله من شيء قالوا لو هدانا الله لهديناكم سواء علينا أجزعنا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 بَلَا تَلُومُونِي وَلُومُوا أَنفُسَكُمْ مَا أَنَا بِمُصْرِخِكُمْ وَمَا أَنتُم بِمُصْرِخِي إِنِّي كَفَرْتُ بِمَا أَشْرَكْتُمُونِ مِن قَبْلُ إِنَّ الظَّالِمِينَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ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 ألم ت كيف ضرب الله مثلا كلمه طيبه كشجره طيبه اصلها ثابت اصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي اكلاها كل حين باذن ربها ويضرب الله الامثال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 وسخر لكم الشمس والقمر داء بيني وسخر لكم الليل و النهار وأتاكم من كل ما سألتموه وإن تعودن نعمة الله لا تحصوها وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ جَعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِنَهُ وَجَنَبْنِي وَبَنِيَ أَن نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ رَبِّ إِنَّهُنَّ أَضْلَلْنَا كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ فَمَنْ تَبِعَنِ فَإِنَّهُ مِنِّي وَمَنْ عَصَانِي فَإِن ك غفور الرحيم ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيم الصلاة.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 وما يخفى على الله من شيء في الارض ولا في السماء الحمد لله الذي وَهَبَ لي على الكبر اسماعيل واسحاق ان ربي لسميع الدعاء ربي اجعلني مقيم الصلاه ومن ذريتي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 مهطعين مقنعين رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدهم هواء وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب فيقول الذين, الذين ظلموا ربنا أخرنا إلى أجل قريب وجب دعوتك ونتبع الرسل اولم تكونوا اقسمتم من قبل ما لكم من زوال وسكنتم في مساكن الذين ظلموا انفسهم وتبين لكم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 إن الله عزيز ذو تقام يوم تبدل الأرض غير الأرض والسموات وبرزوا لله الواحد القهر وتر المجرمين يوم إذ مقرنين في الأصفاد